qual الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وهيئتم لشأن جسيم أيها المسلمون يا من شرفكم الله بهذا الدين القويم وجعلكم خير أمة أخرجت للناس حملتم الرسالة العظمى رسالة الدين الخالدة لإسعاد البشرية وهدايتها حجج بيت الله الحرام يا من وطيت أقدامكم, أقدامكم تلك الأرض الطاهرة الأرض المباركة يا, يا من أجبتم داعي الله يا من فرقتم الوطن والأهل والمال يا من وحدتكم يا من جمعتكم رابطة لا إله إلا الله في مظهر واحد ومكان واحد وغاية واحدة هي عبادة الله وحده لا شريك له يا مشر المسلمين يا من أظهروا فرحا بهذا اليوم العظيم يا من صاموه يا من صاموه يرجون ما رتب عليه من الفضل العظيم أوجه نصيحتي لكم ووصيتي لكم من هذا المنبر, المنبر المبارك فأقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله دعوة الأنبياء وشعار الصالحين وكل نبي يقول قومه ألا تتقون وأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون تقوى الله فرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال عرفان تنجلي به الأمور ونور تنشرح به الصدور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم تقوى الله به تيسير الأمور وتفريج الكروب وإعظام الأجور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا تقوى الله عنوان الكرامة في الدنيا والآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير تقوى الله الطريق للنجاة من النار بعد الورود عليها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثيا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وتلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه والخلق يعيشون في بيداء من الكفر والضلال يعيشون حياة الجاهلية الفوضوية لا حق يقام ولا هدي يتبع ولا قائد يحتذا ولا إمام دعوة يتأسى بدعوته فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم أخرج به الناس من الظلمات إلى النور هدهم به بعد الضلالة بصرهم به بعد الغواية أصلحهم به بعد الفساد علمهم بعد الجهالة هو الذي, بعد رسول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دعا إلى الله وإلى إخلاص الدين لله وبين لهم أن هذا الدين الإسلامي قام على أركان خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أخبرهم أن الإنسان لا يمكن إسلامه إلا بعد الإقرار بهذه الأركان والإتيان بها كاملة بإيمان وإخلاص أيها المسلمون لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب ما كنتم تعبدون بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علماً وإقراراً وعملاً وجواب, وجواب, وجواب السؤال الثاني ماذا أجبتم مرسلين بتحقيق شهاة أن محمد رسول الله علماً وإقراراً وتأسياً وطاعة كلمة التوحيد معشر المسلمين كلمة التوحيد لا إله إلا الله حقيقتها كما دل القرآن عليه لا معبود حق الا الله فلا دعاء حق الا دعاء الا لله ولا استغاثه بحق يق بالله ولا ذبح ولا نذر الا لله ولا تتعلق القلوب بحبه وخوفا ورجا الا بالله ولا استغ ولا خوف ولا خوف ولا رجاء الا من الله هي اساس الملة واصل الدين هي قاعده الإسلام لأجلها خلق الله الخلق ولأجلها أرسل الله الرسل ولأجلها شرع الجهاد ولأجلها افترق الناس فريقين فريقاً في الجنة وهم الموحدون وفريقاً في النار وهم الكافرون الضالون كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة وثمنها ومن كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ كلمة لا إله إلا الله توجب دخول الجنة والفوز بها وتكبر السيئات برحمة الله ففي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي الله كلمة لا إله إلا الله ذكر الذاكرون خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسعد الناس بشفاعة محمد يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه إن الظفر بهذا الثواب العظيم لقائل لا إله إلا الله لا يكون إلا لمن عرف حقها واستكمل ما شروطها فأعظم ذلك العلم بما دلت عليه نفيا وإثباتاً نفي الشرك بغير الله وإثبات التوحيد لله وأن يكون واليقين, بما واليقين التام بمعناها لقائلها مع الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا الصدق لقائلها ومحبتها ومحبة العمل بها القبول والإنقياد لها ومن يسلم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة لذقالاً في والله سميع عليم معشر المسلمين الصلوات الخمس ركن الدين العظيم واساسه المتين هي محظى بالاسلام لمن ترك الصلاه هي البرهان الصادق على صحة الإيمان هي البرهان الصادق على صحه الايمان ولا حظ بالاسلام لمن ترك الصلاه بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاه والعهد الذي بيننا وبينه هو الصلاه فمن تركها فقد كفر هي سبب لانشراح الصدر وقرة العين وقوة العقل والنهي عن الفحشاء والمنكر تبعد الكسل وتوجب النشاط وتؤلف القلوب إذا أقيمت جماعة الزكاة ركل الإسلام الثالث شرعها الله طهرة للمزكي من البخل والآثام وتوعد الباخل بها بأعظم وعيد وتو... وشرعها تزكية للنفس ونماءً للمال وسدًّا لحاجة المحتاج وت وتطبيق وشدواء وترسيخ المحبة بين طبقات المجتمع صوم صوم رمضان شريع رحمةً وإحسانا لتقوية التقوى والإخلاص واستشعار مراقبة الله وترويض النفس على ترك المشتهيات لله والشعور بحاجات المحتاجين حج بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الإسلام افترضه الله على المسلم المستطيع في عمره مرة أيها الناس وكتب عليكم الحج فحجوا شرع لتحقيق التوحيد والخضوع والاستجابة لله والخضوع له ورجاء في دار الآخرة كوى عبادة قلبية وعبادة بالفعل وعبادة بالمال وترويض النفس على الصبر وأداء الواجب وهو سبب لتعليف القلوب وإشعار بما بين المسلمين من روابط في هذه المواقف العظيمة هذه أركان الإسلام إذا عدها المسلمون صار المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا يدين يظهر الحق ويتحرى العدل وصلاح بقية الدين بصلاح تلك الأركان وصلاح الأمة بصلاح دينها أيها المؤمن, أيها المؤمن الكريم إن إيمانك أغلى شيء تملكه في الحياة أعز شيء عليك يميزك من دوم من من منى للكفر من من والضلال إيمان يصلك بربك ويعطيك التصور التامع عن حقيقة الكون إيمان يربطك بماضيك ويصلك بمستقبلك بعد موتك هكذا الإيمان الصحيح أقامه الله على أركان ستة إيمان بالله إيمان بربوبيته وغلو بربوبيته وأنه الرب الخالق المتصرّو في الكون كله لا خالق سواه ولا رب غيره تؤمن بألوهيتي واستحقاقه للعبادة وأسمائه وصفاته ذلكم الله ربكم له الملك وإلهكم إله واحد وإلى إله إلا هو الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فاجعه بها تؤمن بملائكة الرحمن تؤمنوا بوجودهم وبما كلفوا به من أعمال وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتين تؤمنوا بأنهم عباد الله مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تؤمنوا بكتب الله السابقة وأن الله أنزل كتباً والصحائف لهداية البشر وأنها كتب من عند الله وتؤمن بما صح من اخبارها مما خلى من التحريف والتبديل وأن القرآن ناسخ لها جامع لمعانيها مهيم عليها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبهم عليه تؤمن برسل الله السابقين وأن الله أرسلهم قص علينا من قص وَاَتَرَى اخْفَى وَعَنِي وَاخْفَى عَلَيْنَا مَنْ اخْفَى فَنُؤْمِنُ بِهِمْ كُلٌّهُمْ وَأَنَّهُمْ رُسُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَدُّوا الأَمَانَةَ الَّتِي تَمَنَّهُمْ عَلَيْهَا نُؤْمِنُ بِهِمْ كُلٌّهُمْ وَأَنَّ الْكُفْرَ بِوَاحِدٍ كُفْرٌ بِالْكُلِّ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 حطاه واعتدنا للكافرين عذابا مهينا نؤمن باليوم الاخر بالمبدئ والمعاد كما بدأنا أول خلق نعيده وإن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون نؤمن بالجزاء والحساب ونضع الموازن القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وإن إن إلينا, إن إلينا, إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم نؤمن بالجنة والنار كما بيّن الله في كتابه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بكمال علم الله وإحضته بكل شيء وأن الله عالم والعباد عاملون بدقيقها وجليلها وسرها وعلانيتها كتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة ما أصابك لم يخلق الاختياك وما أخطأك لم يكن يصيبك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذه عقيدة المسلمين عقيدة كاملة لا نقص فيها عقيدة واضحة لا شؤل خفاء ولا غموض فيها عقيدة مجتمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي نقص منها فمردود وأي إضافة لها فمردود وأي فهم لها على غيره ما, ما فهم الصحابة والتابعون ففهم خاطئ غير مقبول أمة الإسلام إن تأصيل أركان الإسلام في قلوب الناس يحقق لهم الأمن في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الأمن, إن الأمن والحياة الطيبة لا تتحقق إلا لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسولا من صالح من عمل صالحا من ذكر أو ذا وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أمة الإسلام لا شك أن الأمن من أهم مطالب الحياة وهو ضرورية لكل جهد بشري في حقيق المنفع والمصالح للأمة وتطلعها وآمالها وهو هدف تسعى له المجتمعات البشرية وتسابق رسل الدولية بكل ما أوتيت من إمكانات مادية أو فكرية ولعظيم الأمن نوه الله به في قوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال جل وعلا مذكرا سكان بيته الحرام اولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال عن أصحاب الحجر وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا آمنين أمة الإسلام إن طلب الأمن مقدم على طلب الرزق والسكساء ولذا وإن طلب الأمن مقدم على طلب الرزق والغذاء على طلب الكساء الرزق والكساء لذلك انه لا لم لا راحه لا لذته لنمنام ولا لا نعلم منام ولا لذته بطعام ولا امن في مكان ولا رغد عيش اذا اختل امن والعياذ بالله إذا اختل الأمن والعياذ بالله ولهذا قدمه الخليل في دعائه ربي اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات فأجاب الله دعوة بقوله ومن دخله كان آمنا ودع الله قائلاً ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذيزاً عند بيتك المحرم فأجاب الله دعوته وجعله مصطر الحضارات واتقى أفية المسلمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا بالأمن والإيمان تتحد كلمة الناس وتزدهر الحياة وتوحد الأمة وينتشر العدل وتؤدى شعائر الإيمان الإسلامي بالأمان وتدخل الارزاق وتدخل الارزاق والامن من اقوم مصوم سوى من اقوم مقوي من اقوم من اصبح امنا في سلبه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكان ما حزت له الدنيا بحذافيرها إن المن توفير نعمه الامن والمحافظه عليه لا بد له من أسباب فمن اعظم الأسباب اصلاح العقيده بالبعد عن الشرك وضد بالبعد الشرك واحسان الاعمال وعد الله الذين امنوا منكم واامنوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد امنهم خوف من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن ايساو من تحقيق الامن طاعة ودات الأمر واجتماع الكلمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومنها شكر النعمة فبالنعمة بالأفى بشكر تدوم النعمة ويشيع الأمن ومنها إقامة حدود الله لردع المجرمين والآثمين المتلاعبين بدماء الناس وعموالهم وعراضهم فشرع الله الحدود والقصاص والتعذيرات لإيقاف هؤلاء عن حدهم الذين ضعف الإيمان في نفوسهم فلم تؤثر فيهم المواعظ والزواجر ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلص الجرائم ويحمل أخلاق ويحفظ الأمة منهيار وهو صمام أمان لهذه الأمة وهو خلق هذه الأمة كنتم خير أمة وغية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهو سبب التمكين في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إن عواقب اختلال الأمن عواقب وخيمة ونتائج سيئة فإذا اختل الأمن والعياذ بالله تغير الحال ولم يهدى لأحد بال وسفكت الدماء وسفكت الدماء البرية فأرملت النساء وأثم أطفال وانتهكت الأعراب وسلبت الأموال والامتلكات أسلبت الأموال والممتلكات وإذا تختل الأمن فشل الجهل وشع الظلم وحل الخوف محل الأمن والفقر محل رغد العيش أعاذنا الله وإياكم من حال السوء أيها المسلمون أيها المؤمنون ولأجل هذا جاءت إذا كنتعوا نواهي الشديدة الأكيدة بتحذيري من كل من يحاول ايقاطه الامن ونشر الفساد والعدوان والله لا يصلح عمل المفسدين امه الإسلام ان ان مفهوم الامن في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على المفهوم المتبادل بين ولكنه عام في كل ما ينفع في كل ما ينفي في كل في كل مجري كل ما تحتاج البشر لها في دينها في امن دينها ودنياها في دينها ودنياها أمن عام في كل ما ماتة البشرية من أمور مادية أو معنوية لكل فرد وجماع مسلم أو غير مسلم فمن أنواع الأمن بالشريعة الأمن العقدي بالمحافظة على عقية الإسلام الغرى مما يخدشها أو يزعزعها وينقضها بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن المخالفات الشرعية ومنها أمن النفسي. فالاسلام به هو تصب السعي في اصلاح النفس واصلاح تزكيه وتدبيصلاح النفس وازاله القلق والخوف عنها بالايمان بالله والرضا بحكمه واتباع شريعته ولنابته اليه قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنبي يقول أنحنا يا بلال بالصلاة والمسلم يسعى في طريق إلى الله يمده إيمانه بالرجاء والأمل في الله وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن أعماله محفوظة له وسيجازى بها يوم القيامة ومنها الأمن الأخلاقي بتربية المجتمع على الأخلاق والقيم السامية على الطهارة والعفة والحشمة والحياة والبعد عن الأخلاق الرذيلة الخالة الهابطة التي لا خير فيها ومنها الأمن الأسري والاجتماعي وذلك بتقنص السعيدة القائمة على قواعد الأخلاق والروابط المشروعة الطاهرة مع العناية بيام التفقق والضياع والاعتناء بها وكل مسؤول عن رعيته وكل مسؤول عن رعيته مع المحافظة على بل الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار والضيف والإحسان إلى الهتام والمساكين وتحقيق التكافل المجتمعي عند المسلمين أمة الإسلام وهناك أمنٌ سياسي وحقيقة الأمن السياسي المحافظة على وحدة الأمة وجمع كلمتها وتوحيد صفها والوقوف سدًّا منيعًا أمام من يُخِلُّ بأمنها واستقرارها لسيَّما في زمِطات الأحوال اضطربته الأحوال وتناء اضطربته الأحوال واختلفته الأوضاع مما يؤكد حقيقة التزام القين مؤمنه بالالتفاف حول قيادتها للحذر من مكائد اعدائها والقيادة الحكيمه عليها النظر الدقيق والفكر البعيد والام والتؤ والنظر والتأمل انتباه في أن الأعداء يسعون لأنها مستهدفة من قبل أعدائها يسعون لزلكيانها وإضعاف شأنها من خلال إيجاد نزاعات مختلقة وإشعال فتير خلافات مختلقة لأتى يوضعوها موضع التهمة ليدخلوا في شؤون الأمة فالحذر الحضر من مكائد أعدائنا ومنها أمن اقتصادي لقد وضع الإسلام أسساً عادلة لقيام اقتصادي قوي متين بعيد عن الربا والظلم ومن مميزات هذا أن الاقتصاد مرتبط بالشريعة من تظهر الإسلام عقيدة وشريعة وذلك بالنظر إلى أن الشريعة أبحت التملك وأعظ الحرية المقيدة وفرط الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة ودعت إلى أبع الخير وحرمت البيوع المجتملة على الربا والغرر والظلم والميسر وأكل أموال الناس بالباطل ومنعت من كل عيب خاف ثمنه أو من كل بيع لا يعرف عينه ولا يعرف ثمنه ولا أجله ونهت عن كل بيع مال قدرة الإنسان على أداء السليمه وبيع لا يملك حماية للمجتمع من أن يأكل بعضه بعضا إنما ما نسمعه اليوم من ما نسمعه اليوم من هرات اقتصاديه وما نسمع من هذه الأمور كلها نتيجة لاخلال الناس باس اصول الشريعه إن الله جل وعلا حرم الربا واخبر أنه يمحق الربا يمحق الله الربا حكم شرعي أمر شرعي أن الله ماهق للربا ومهلك للربا إن بعض الناس لو قلت له إن التعامل بالربا حرام وإنه ضد الاقتصاد لصحوا عليك وأنكروا وهاهم اليوم يشاهدون هذه الانهيات صدية وهذا الإفلاس في بعض الشركات والبنوك كل ذلك نتيجة لمخالف شرع الله فعلى المسلمين أن يعودوا شرع الله وأن يقيموا اقتصادهم على دين الله ليحفظ لهم دينهم وأموالهم واقتصادهم إن الأمة بحاجة إلى قسمة قوي واستنفال الناجح بين دول المسلمين ليكون قوة اقتصادية يحسب لها الغير حسابها لتبني اقتصادها على أصول شرعية ثابتة قائمة على العدل والرحمة والإحسان أيها المسلمون وهناك الأمن الفكري فان العبء ان فان فان فان فان العقول لا تقل شأنا عن النفوس والأموال فكما أن للاول النص للاموال وللنفس خصوصا فان للعقول نصوص اعظم من ذلك والإسلام حفظ افكار المسلمين بان حماهم على الانحراف سواء كان من التقسير والتوري التطرف أو سواء كان, سواء كان من التقسير والتفريط أو الإفراط والغلو بأن أقام التوازن والوسطية العادلة التي جاء بها الإسلام وكذلك جعلناكم أممة وسطا فبهذا يضمن المسلمون سلامة مجتمعهم وتكاتفوا على الخير والهدى إن هناك أمن إعلامي أمن, أمن إعلامي ذلك أن العالم المشهد في مثل هذا الزمن من هذه الثورات ال من الثورات المذهله في الوسائل والتقنيه الحديثه مما يلزم ما يوجب ما يحمل امه عبئا ثقيلا والتزاما اخلاقيا ودينيا نحو التعامل معها إنها وسائل مفتوحة لنشر الفكر والتأثير على المتلقي مما يستدعى بحزب وحذر إنها أيها الإخوة إرهاب اكتر كما يقولون أضر بالأفراد والمجتمعات تحت اسماء وهمية وأسماء مستعارة نشر الرذيلة والفسادة وكل بلاء مما يحطم عمه توعية أبنائها التوعية الصحيحة وتحذيرها من الخداع بما يقال ويعرض إني أدعو رجال الدعاء والدعاة إلى الله ومراكز البحوث وطم مدرس الجامعات وأهل السليم أن يكونوا دائيا يستغلوا تلك الوسائل فيما يدعو الحق ويدمغ الباطل ويرشد الأمة للطريق المستقيم أيها المسلمون وإن هناك في الإسلام أمنا بإياه فالاهتمام بسلامة البيئه ونظافتها وحماية مكوناتها وحمايه وحماث مكوناتها وحمايه المرافق العامه ومصادر المياه من التلوث فالاسلام وحما فالاسلام وحما ذلك ألا تراه منع البوله في الماء الراكد الا تراه حرمه قضاء التلو... الحاج في الطرقات كل ذلك حمايةً للمجتمع من تلوث البيئة إن هناك ما يسمى بالدفاة النووية التي فيستعملها أعداء الإسلام إما في البلاد الضعيفة أو في بعض الدول الإسلامية التي أعقمت البلاد وشوهت الأجنة وقاتلت الحيوانة في البر والبحر مما يدلك على حرص الإسلام على المصالح العامة وحماية المجتمعات من كل ما يؤذيها إن هناك أمناً صحيا. فالإسلام ستدعى إلى سلامة صحة البدد وسلامته ومنع من الوقوع في الممراض قبل ومنع من أسباب الوقوع في الممراض قبل قبلها فنهى عن فنهى, فنهى, فنهى, فنهى عن التختلاط بالأمراض المعدية في من المجنوم فرارك من الأسد ولا يريد مصح على ممرض ونهى عن الدخول في الأماكن كل ذلك حماية للصحة وحث على العلاج بعد وقوع الامراض وما انزل الله داءا الا انزل له دواء امه الاسلام ان الامن مسؤولة الجميع خلق مسلمه جميع خلق جميعا إن الامن مسؤولة بسونس للمسؤوليه لكل الخلق جميعا لا يقتصر به إنسان دون آخر إن المجتمع مطلوب بحمايه بحمايه او بحمايه طرق المسلمين وما مراتي زياراتهم وبضاعاتهم من قرصره البحار والجو ومن المفسدين بالارض ان الام يجب ان يجرم هذه ان يجرم هذا الارهاب ويعلن براءته من ومن براءته من كل من يئ المجرمين وعصابات الإجرام بأي تحت بأي اسم كان إنهم اللصوص المدمرمة إن الإسلام حمى مجتمع المجمة إن الإسلام حمى المجتمع وأرتب العقوبة على المفسدين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من في الأرض أسمى المغيرة بن شعبة بعدما أخذ مالا من بعض المشركين فأتى النبي مسلما فقال له النبي أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا ذلك ليبين أن الإسلام لا يؤمن إرهام ولا يؤمن مفساد ولا يؤمن متعد حدود الله وإنما يقبل الإسلام لكن لا يقبل الظلم ممن جاء به ولا يرضى بالظلم لأي حد فلنكن على حذر من هذا الإرهاب مهما كان نوعه ولنحارب عصابة الإجرام ولتكن العالم كله ضد هذه العصابات المجرمة الظالمة المعتدية التي دمرت البلاد والعباد ونشرت البسادة نسأل الله السلامة والعافية من كل بلاء أمة الإسلام إن أبوة الإسلام ان الإسلام مبني على كمال الانقياد والاشتسلام لله وعنيبوا إلى ربكم ويستغفروه إنه إن الانقياد للإسلام حقيقة تعظيم أوامر الله بتمثالها وتعظيم أنواه الله باجتنابها وتعظيم حدود الله تعظيم نواهي الله، تعظيم أوامر الله وتعظيم نواهيه، ووقوف عند حدوده، واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن تعظيم النصوص الشرعية ألا يقدم أحد على كتاب الله رايا أو فكرا أو, أو, أو ذوقا أو وجدانا ويعتقد أن محمدا بعث بالحق وأن القرآن يهدي للتين أقوى إن من أعظم الضلال إهمل النصوص الشرعية وإخضاعها للعقل القاصب في فهمها وتقديم آراء الناس عليها إن هنا أيها المسلمون لقد استطاع الغزو الفكري أن يكون فئة من ابناء المسلمين يتكلمون بلوئسنتنا يستحيون من تساب الإسلام ويشمئزون من ذلك بل قد يعلنوا عداهم الإسلام فيصموا حجاب المرأة المسلم بالتخلّف ورجعية ويصموا حدود الشرع بوحشية والتجدد ويدعون إلى قراءة جديدة للنصوص يفهمونها كما يشاءون على خلاف ما فهمها سلف الأمة من الصحابة والتابعين أفلا يتدبرون قول الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أيها المسلمون إن دين الإسلام جمع بين عنصريه الثبات والمرونة وذلك آيات إعواق عجازه وآيات خلوده وكماله فإن هناك ثوابت بالشريعة لا يتاب البادلة فرعية قطعية صريحة لا تقبل الزيادة ولا النقصان ولا التطور ولا التجدد كأمك وصول الإرعقائد والعبادات وأمهات الفضائل والمحرمات القطعية وأن دي كل لا يتجزى عقيدة وعبادة شريعة ومعاملة وتشريعا وتوجيها أمة الإسلام اشكر الله على هذا الدين القويم الذي هداكم له وهو هذا الدين الذي هو أفضل الأديان دين كامل في مبادئه وفي عقيدته وفي أخلاقه ومعاملاته فكماله في باب المعتقد حرر العقول من الضلالات والتعلق بالخرافات وحذر من البدع والمعاصي دين كامل في أوامره فشرع الشرائع وفرض الفرائض ودعا إلى فعل الخير دين كامل رتب نظام الاسره رتب الاسرة من حيث الطلاق والرضاع واوجب لطاعه الزوجه طاعه زوجها وعلى الزوجه وعلى الزوج وعلى الزوج قيامه بحقه وان يكون الحياه الزوجية حياة سعيده فيها التعاون والمحبه على الخير والهدى ورتب العلاقات المالية والمعاملات التجاريه اباح البيع والتجاره وحرم وحرم الغشه والتديس والقمار وحرم الغشه والتديس والقيم وكل ما يؤدي إلى الجهالة شرع يباح المطيبات وشرع الحدود الشرعية إقامة للحق وحفظا للأمن وحماية للمجتمع من الرذائل وشرع القضاء بالعدل وحث عليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أيها المسلمون دين الإسلام دينكم دين الإسلام دين رحمة وحسان دين عدل وسلام حفظ الحقوق كلها دين عدل وسلام حفظ الحقوق كلها دين عدٍ وسلام حفظ الحقوق كلها بجميع أنواعها ومنها حقوق الإنسان هذا الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا هذا دين الإسلام الذي أكرم الإنسان وشرفه من حيث أنه خلقه في أحسن التقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم جعل منهم الأنبياء والرسل والقالة والإمة المصلحين حرر الإنسان من, من الجاهلية إنه جاء بإسعاد الإنسان لينال الجنة ورضوان الله إنه جاء بإنقاذه والسنوبه عن الوقوع في الرذائل إنه حمل إنسان حقا وجاء بحقوقه النفسي وحمل حقوقه الحقا من خلال المحافظة عليه نجد من حيث النفس والعقل والبدن والغريزة إنه حضر الإنسان حقوقه خلافاً للمذاهب الباطلة التي حضر حقاً وأضعت حقوقه وجارت على الإنسان باسم الإنسان إنه قرر حقه بالحياة. الحياة وحرم الاعتداء عليه بسائل منواع العدوان من إن, إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم, وأموالكم وأعراضكم إنه حفظ حقوق الفقراء عند الأغنياء تُأخذ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم إنه أوجب على المالك أدايا العمال أدي العامل أجره قبل أن يجب فعرقه أمر بحق الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وببر الوالدين وصيلة الرحم وإكرام الجار ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظلنت أنه سيورثه محفظ حقوق غير المسلمين بين المسلمين فحرم فأوجب الإحسان إلى المعاهدين والمستمنين وحرم الظلم عليهم لينهاكم الله عن الذين ليقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم وحتى الحيوان دخلت امرأة النار في هر لا هي أطعمتها ولا هي تتركتها تأكل من خشاج الأرض وبغي من بني إسرائيل شكر الله لها لسقيها كلبا هذه عقيدتكم استعزوا بها هذا دينكم شرفكم الله فكونوا به أعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أيها المسلمون أيها المسلمون يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي لأخيه المؤمن يهمه ما يهمه ويحزنه ما يحزنه لأنهم كالجزر الواحد وكالبنيان إذا اشتوه كالبنيان يشدوا بعضه بعضا إن الأم وكالبنيان إن, إن المسلم لا يعيش لنفسه فقط أنانية ولكن يعيش نفسه ولأمته ليحقق قول النبي مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر جذب حمى والسهر إن الموفقين من عباد الله من جعلهم الله سبباً لقى وضحائج المسلمين وإسعى به أولئك اللي اختارهم الله وفضلهم إن الأمة ضعف شأنها لما انقطعت أواصل المحبة وحبال المودة بينهم واستردت على الأنانية وحب الذات كل ذلك بأسباب تخلفهم أيها القادة المياقالة العالم الإسلامي يا, ق... يا من ولهم الله أمر شعوبهم يا من ولهم الله شعوبهم إن مسؤوليتكم عظيمة أنتم سلطان الله في الأرض لإقامة حد... شرعه وتنفيذ حدوده إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بقرآن أقيموا شرع الله بمن تحت أيديكم لتعيشوا أنتم وهم أمنا وسلاما ورحة واطمئنانا واطمئنانا كونوا رحمه لراعاياكم واحسن اليهم سيرو بهم في طريق الايمان والاحسان وجنبهم طريق الرذيله والشر واحفظو وحدتهم وحذرهم مكايد الاعداء أيها الاباء والامهات احفظوا وصية الله باولادكم وما اتمنكم عليه قال بقول الله يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم يا كباب المرء من أن يضيع من يعود وإن الله سائل كل رعم استرعاه حتى يسأله عن أهل بيته أيها الآباء والكرام اعتنوا بتربية أولادكم وكونوا قدوةً حسنةً لهم أنشئوا فيهم العقية الصحيحة وغلزوا فيهم الإيمان وحذرواهم المعاصي ومروهم بالمصلاة والزكاة واخلاق الإسلام أيها العلماء الكرام مسؤوليتكم نحو أحمل العلم عظيمة نسؤوليتكم عظيمة خذوا بيد النشأ لما في الخير والصلاح خذوا بأيديه لما يسعدهم في دينهم ودنياهم بينوا محاسن الإسلام حذروا المجتمع المسلم من الأخلاق الرذيلة والدعوات المغرضة الفاسدة والدعوات المغرفاسدة حذرهم كأيد الأعداء أيها الشباب المسلم خذوا العلم من معدنه الصافي ومناهجه المعتمدة ولزموا علماء السن الشرع علماء البصير يحذروا الآراء الأفكار, الافكار من حرفة والمناهج المشبوهة والشعارات البراقة وإن أظهر أهلها الخير والصلاح حافظوا على دينكم ثم على أوطانكم وصنوا أموسكم مما يلهي ويصدكم عن الخير أيتها الفتاة المسلمة اتق الله في نفسك والزمي دينك وخوضه الزوجية وابتعدي عن الاختلاق والسفور والتبرج وثقي بهذا الدين واعلمي أن الله عزك, بي عزك, بي عزك به فلا تبتغيس بذلك فتبتغير آخر الإسلام دينا احذري تقريد الأعداء وطاعة أهل الأهواء الذين يظهرون تحرير المراه وهم يسعون في اذلالها وابعادها عن كل خير ايها الـ ايها الـ ايها المربون امامكم امامكم ابنائنا فلذلك الأكبادنا أبناءنا وبناتنا ربهم فيها على الخير ربهم على يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ربهم على الأخلاق السليمة ضعوا لهم المناهج الطيبة التي تصلهم بدينهم ونبيهم ربهم والتي ترسق فيهم الإيمان الصحيح والوسطية والاعتدال أيها الأيها الأي رجال الأعمال إن طلب الرزق محمود شرعا محمود طبعا وماذنون في شرع إذا ذبط بضوابط شرعية فنعم المال للصالح للرجل الصالح فاخلصوا لله العمل واحذروا الغشه والتدليس والتجارات المحرمه من الخمور والمخدرات وماكن العري والقنوات الهابطه وطهروا مكاسبكم من اموال وطاهروا اموالكم من كل المكاسب الخبيده بماكن المخدرات ترويجا وبيع فإنها تدمر الاخلاق وتفسد كيان الامه وداء وبلاء فاحذروا مكاسبها وإن عظمت إنما نسمع من غسيل الأموال نتيجة لهذه المخدرات جمع المخدرات والتعاون وبعض عفاء البصائر معهم حتى يصبغوا على صبغة الشرعية فالحذر الحذر من ذلك أي رجال الإعلام إجال الإعلام بيدكم أمر عظيم بيدكم سلاح عظيم فاتقوا الله في أنفسكم احرصوا على أمات الكلمة الدقول الحقيقة احذروا التهويل والإثارة احذروا القنوات البدت قنواتكم قنوات دعوة ومنبر خير وتوجيه احذروا الانسياق أمام الحملات المغرضة التي تهاجم الإسلام وأخلاقه وفضائله احذروا واكونوا درعا للامه يقيها كل حملات السريره لا تكونوا سدحا ضد الامه بينما يؤمل منكم ان تكونوا سلاح يدافع الامه احذروا نشر, نشر في المشاهد الخبيثه التي تكدر عقيه المسلم وتكدر نقاء فطرته وتجبل الى الانحراف الخلقي أيها المسلمون أيها المسلمون اي دعاء ايها أيها الدعاة وأرباب الطرق إن الله جل وعلا أكمل بمحمد صلى الله عليه وسلم الدين وأتم به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقام صلى الله عليه وسلم قبل فمن تقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله بالدين دعا إلى الله وسعى في إصلاح الخلق ولم يتخذ ولم يجهد ولم ولم يقصر في بواجبه بل قام بخير قيام إن علاقة المسلمين بعلمائهم علاقة الاغتداء والتأسي ليست علاقة ذاتية فهم لا يعظمون علمائهم تعظيماً يخرجوا عن طريق شريبته يعطيهم, شر... يعطيهم مجر التشريع والتحليم والتحليل ولا أن يرفعوا فوق مستواهم ولا فوق مستوى البشر كما قال النبي لعدي بن حاتم لما قرأ عليه اتخذوا أرحبارهم ورهبان ورهبان من دون الله قال سنعبدهم قال اليس يحلون ما حرموا تحللو وتحرمون ما حرموا وتحللون ما حرموا ويحرمون ما حلوا ويحلون ما حلو حرموا قال بلى قال فتلك عبادتهم أيها المفكِّئ صانع القرار في العالم الإسلامي لتكون قراراتكم لتكون معبِّرة عن أمال أمتكم وهمومها وسبل ازدهار حياتها وارتباطها بعقيدتها احرصوا على وحد أمة وجنِّبوها كل بلاء وشر واحرصوا على موارد الأمة تنمية وتنمية وإصلاحها وعدم الصرف بما لا ينفع يا قادة العالم إن البشرية لن ينجيها من شقائها ولن يحقق لها أمنها وحضارتها إلا عولد الدين الذي اختاره الله قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سوائن بين وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربام من دون الله تعالوا للمحافظة على الضخمس التي جاءت بها شرائع السماوية المحدين والدين والمال والعرض والنفس والعقل تعالوا للمحافظة حقوق ونمنع الظلم ونهتم بمكارم الأخلاق ونحمل أسر من التفقق والضياع إن العالم لا ينعم بالأمن في ظل ازدواج المعايير وتهديل الشعوب والحكومات والسحلال البلاد إن المحافظة على الأمن لا يكون بالاستبداد والتلويح بأسلحة الدمار واستحلال البلاد وإصطار قراءة الجائرة إن قضية الحصار والخناق والإذلال والحرمان لا يؤدي نتيجة ولا يرفع الظلم بل يزيد الأمر بشدة ويزيد البلاء بلاء يا حكام العالم ان الله جل وعليه عكبته أن الظلم سبب لسقوط الحضارات ودماء الأمم يقول الله جل ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله للم الظالم حتى إذا أخذه المبتو ان العالم اليوم يشكو من الظلم ونذر الحروب ونقص الموارد فهيا بنا لنحمي المجتمعات من هذه الأخطار ولتتوجه الأمة لحماية المجتمعات وسلامتها من كل هذه الأغراض المبقلة يا إخواني في فلسطين أوسيكم بتقوى الله أوسيكم بتقوى الله أوسيكم باجتماع الكلمة اوصيكم بالنظر في واقعكم ارحموا النساء الرمل ارحموا الايتام والمسنين ارحموا بلادكم وشعوبكم عودوا الى رشدكم يا معشر المسلمين اتحدوا فيما بينكم احذروا مكائد الاعداء لا تكن قضيتكم تجارة لبعضكم بعض كونوا يدا واحدة يتحققوا مصالح كفى بنا ما حصل من قتل وتجديد وبلاء نسأل الله لكم السلامة والعافية يا اخواني في الصماء الاسلامي ما هذا التمزق والاختلاف ألا رجل رشيد ما هذا التفزق والاختلاف دمرتم بلادكم ومزقتم شملكم فاتقوا الله في أنبسكم يا إخواني بالباكستان الباكستان وغيره من دول الإسلام ليحرص المسلمون على حماية دينهم وأوطارهم وأوطارهم واجتماع الكلمة ومانع كل ضرر يلحق بالأمة الأذى سدد الله الخطى وحفظ الجميع من كل سو حجاج بيت الله الحرام إن الوصول إلى هذه البلاد المقدسة كان صعب المنال والحج كان من أشق العبادات حتى هيأ الله بفضله وكرمه في هذه الأزمة المتأخرة الملك عبد العزي المؤسسين هذه الدولة التهيأه الله فوفقه الله فوحد البلاد بتمزقها وجمع الله به القلوبة فرقها وأمن به البلاد بعد خوفها فأقام الشريعة وعادل وحافظ على الحقوق وسعى في راحة الحجاد وسلمهمتهم ثم قام أبنه بعده البررة سعود وفيصل وخالد وفهد خادم الحرمين وخادم الحرمين الموجود وفقه الله وأعانه في سبيل راحة الحجاد وخدمتهم بذل الغالية والنفيس في سبيل تسهيل والتسهيل عليهم من توسعة الحرمين والمشاعر ونفاق وقيمة طرق مهدت مياه عذبة سهلت خدمات صحية راقية أجواء آمنة مطمئنة يبتغون بذلك وجه الله جعل الله ذلك بميزان أعمالهم ووفق كل القائمين في راحة الحجاج خير إنه على كل شيء قدير حجاج بيت الأخوام اشكر الله أن وصلت من هذه المشاعر في أمن وطمأنينة احرصوا على إقامة حجكم على هدي من نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الحجاج التزموا الأنظمة التي وضعت من جهة مقتصة للحفاظ على كيان الأمة احرصوا على سمع إخوانكم ونظافة المشاعر إن الله افترض الحج على أمة الإسلام في العمر مرة من أده فقد بريئ الذمته حجاج بيت الله الحرام إن نبيكم حج حجة واحدة سمها العلمة حجة الوداع جاء لي يوم عرفة فنزل بنميره ثم خطب بهذا الوادي خطبته العظيمة المشهورة التي هدم فيها قواعد الشرك وأعن فيها قواعد الدين وترك الأم وأوصل أمة بكتاب الله والاعتصام به وقف صلى الله عليه بعرفة صلى, بنبي صلى بنمير صلى بعرنه الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم أتى موقف عرفة فوقف به راكب مستقبله رافع عن يديه حتى غربت الشمس يدعو ربه ويتضرع بين يديه وقال لهم وقفتها هنا وجمعون كلها موقف وأتاه أناس حج فقال حج عرفه من جاء عرفة ليس فقد أدرك وهو صلى الله عليه وسلم وقف يدعو حتى غربت الشمس وفي هذا اليوم انزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شك صحابته الوصائم المفطر لأنهم يعلمون أنه كان يصوم يوم عرف مدينة فبعدتهم فضي قد حم اللبن فشريبه والناس ينظرون وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبات بها ورخص للضعفة بالدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فقفوا بعربته الغروب وقفوا بمزدلفة معظم الليل وإن صليتم بها الفجرة فهو أولى انصرفوا بعد مزدلفة فارموا جمرة العقبة ثم احلقوا غوسكم ثم طوفوا بالبيت طواف الحج واسعوا إن كنتم متمتعين أو قارنين ومفرنين ومتسعوا من, من قبل ثم ارموا الجمار ثم بيتوا بميناء وارموا الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن تعجلتم بعد الزوال وفي اليوم الثالث عشر كذلك ثم قتم ثم ودعوا البيت وقد تم حجكم تقبل الله وسعيكم حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفة يوم من أفضل أيام الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتق الله في عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي به الملائكة ينزل الله في عشيته إلى سمائه الدنيا فيباهي بها الأرض أهل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم أيها الماغي الشيطان هو في مكان هو في يوم هو أحقر ولا أغيض ولا أدحر مما روي في يوم عرفة أيها الحج الكريم إن الحج الممر ليس له جزل جنة هذا الحج الذي يتغيح صاحبه فيكون بعد الحج خيرا منه قبل الحج ويزيد من العمال الصالحة ويبتعد على العمال السيئة حقق صحيفة أم عمالك ولتكن بيضاء نقية بطاعة ربك وحذى أن تزل قنب ثبوتها حافظ على الصلوات الخمس ابتعد عن المحرمات وظلم العباد وكن بعد الحج خيرا منك قبل الحج. اذكذوا من في الله في هذا اليوم المبارك واكثروا من الاستغفار رحمكم الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشأي الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أيها المسلمون تذكروا بهذا الجمع موقفنا بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم يوم نقول من قبورنا شاخصة أبصارنا عارية أجسادنا حافية أقدامنا في ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله به الأولين والآخرين في يوم مقداره خمسين ألف سنة الشمس من العباد ويكون في على قدر أعمالهم تذكروا ذلك اليوم الذي تذل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترنى سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد تذكروا يوم تفرق الكتب فآخذ كتابه بيمينه يقول هاو مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وآخذ بكتابه بشماله يقول يالتني متكتابيه ولم أدري ما حسابيه تذكروا إخواني يوم ميزان الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك مبلحون ومن خبت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تذكروا الصراط الموت موضوع المضروب على متل جهنم يسلكه الناس على قدر أعمالهم فأشد الناس عبورا له من كان في الدنيا أسرع من طاعة الله وهكذا النقص على حسب التقسير في طاعة الله تذكروا أيها المسلمون يوم ينادي المنادي أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا إن هذا النداء العظيم تذكروا هذا الفضل العظيم تذكروا يوم يقالوا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت تذكر أخينا من هذه الحياة يوم يأتي ملك الموت لقبض روحك حولك أبناءك وذوك لن يدفعوا عنك سواء ولن يؤخروك يوما تذكروا المسلم في تلك الحالة في سرور وفرح وسرور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخابوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون يمثل له مقعدهم من الجنة وهو على فراشه فيشتاق إلى لقاء الله ويحب الله لقاه فيو يحب لقاء ربه فيحب الله لقاءه وغير المؤمن بحسرة وندامة تذكر أخي أي يوم الليلة توضع في قبرك وحيدا تذكر وضعك في قبرك وحيدا مرتهنا بأعمالك التي قدمتها تذكر يا أخي كل هذه الأهوال عسى أن تكون سب صلاح قلوبنا وأعمالنا اللهم إنا نسلوك ببغلك وكرمك أن تمنع علينا بالقبول اللهم اجعلنا هجنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر للمؤمنات جميع موت المسلمين الذين شرقوا وحدانية وإنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفل لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم ذنب النزل لهم واستعي ماتخا لهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا جعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, أغثنا، اللهم أمنا في أوطاننا وأصح ولاة أمرنا اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير اللهم أمده بعونك وتوفيق وتأييدك اللهم كله ينصر كله معين في كل ما همه اللهم وفق به لبحود المسلمين وجميع كلمتهم اللهم أذكته في عمره وعمله انك على كل شيء قدير اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك سجده في أقواله وأعماله والشكر مغصول لكل من سعى في أمن هذا الحجين وعلى رأسه وزير الداخلين وفقه الله ورئيس المرجع اللجنه المركزيه يوفقه الله وكل العاملين في سبيل راحه الحجاج اسال الله لهم التوفيق والسداد واعزكم بما زان اعمالهم الصالحه ربنا اغفر لنا ولاخوي يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنبسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعاده الله علي وعليكم وعلي من المسلمين لاول باليمني باليمني والخير والبركة وتقبل اعمالنا واصلح ذرياتنا وحفظنا بحفظه بكل احوالنا إنه على كل شيء قدير صلى الله على محمد